I تتخلت طول الأيام وضحت في الأرض وضحي ولكن حلو الظالم ما ضخيتها عن صاوح دي الوفاية تتخلت طول الأيام هي ضحت في حلفة ابن ما تفنازل اهم واضراحي واخدام موقف واحد الله الشاهد موقف واحد الله الشاهد ما تقبل بالفن والعار ما تقبل hänen valtakuntansa, hänen, hänen, hänen, hänen, No, لهرو قا عبد يا ضي هذا الغوف قدك هذا المصير على الغوف قدك ايي انصار الليل تطني ذكرها اولذنا خدامي احكي قدامي احكي لو من ضحك ضاروع شوفان ربما قد في <تصفيق> سكوده امها اضم قد Let no, no, no, no, no. العزم هالموت خف يتجعد ولجل الحق دين شمر نور وبسمك يا حيفه احنا نادي واجد من عتنا وما يوي والعزم هالموت خف يتجعد ولجل الحق دين شمر نور يا حسي ليه ومن من